ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن غد فانما يستغنون بلسانك لتبشر به الم تَنكِرُ وَتُنذِرُ بِهِ قَوْمًا لُدًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هل تُحِسُّ مِنْ رَعْدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ عيب فاه ما انزلنا عليك القرانا لتشقى الا تذكره لمن يخشى تذكيرا ممن خلق الارض والسما سَمَوَاتِ الْعُلَا الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ السَّمَاءِ وَإِنْ تَنَاجِينَ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَحْلُمُ السَّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ قُتُ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُمْ قبس أو أجد على الناد هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوا